قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا استووا استووا اقيموا صفوفكم معتدلين سووا صفوفكم ولا تختلفوا.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 Samiya Allah, de staat van de de Allah الله أكبر الله. الله الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله الله Thank you.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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوك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 وما يدرك الموت فقد وقع عَلَى على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في فَلَيْسَ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم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 فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا, وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا